مريضان خوشيسان. شيستان قيشتنا درزي لا لشرح كتابي الواجبات المتحتمات لدرس رابردو لخزمد مبالغكاني مرجكاني لا اله الا الله وثمان مرجكاني قبربوني لا اله الا الله حوت مرجيهي قركس يبيو يخوي فروديار لي أو بكاد او لدرس كتائبات باسي او بلغانا ما نكرت كدليل لسر أمرجانا لدرس رابردو باتير تسلي او بلغاني هاتون لسر مرجكان سي مرج بلغكان ما نكرت أمر بيرمدي خواي عز وجل أو بلغاني تلك هاتون لسر مرجكان إلا الله تعويدكين بيرمدي خواي عز وجل أمر له درجين لفرمي ما مصطع ودليل الصدقي قوله تعالى وات لفرمدي إخوة عز وجل كمرجا لا للا إله إلا الله كت برازوي ويتبيت الصادق ويتيدا أم آياتي إخوة عز وجل كده فرميت الف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين سورة عن كبوت آيات يقوصي لفرمدي الف لام ميم أو باسكروس النجار ما معناه هي أحسب الناس خاركي وحساب دكا ودزانا علماء فرمن أم استفهاما وإنكارا واتبابا دكا وحساب نكا بمجرد بو ايمان نجاتي نجاة بوتوشي تاقي كدنو اختبار نبيت بل ككاتي يريد إيمان دعام لجير تاقي كدنو عز وجل خدا امتحان الدكاة احسب الناس اي يترك ان يقولوا امننا وهم لا يفتنون خلق وا حساب لكن واد زانن كاتف ارين اي ايمان دارين باور هيا، توشي تعقي كد نوايا الناكل لي ولقد فتن الذين من قبلهم خوي عز الزودا فرميت امتان في اشئهم توش اختبار ابتلاء امتحان كرد، واتوكس يدعي ايمان دكات بالزبان بو ايدر كوي بو خوت بوخركي بيبيني ا يا رازق ل ايمانك جننا خوي تعالى تشي محن الدكات، دكات تاكيد دكات وا تش ابتلاء دكات اذا خوي تعالى فرمي امتكاني بيشتير توشي تاكيد كرد فلا يعلم يعلمن الله الذين صدقوا خوي پروردگار خوي شكد زانيكي رازق ويا او انك رازقون لايمانكيان او انك رازقون لايمانكيان خدا الناس دزانيكن ولا يعلمن الكاذبين و تاكف جزاني كامان رازقوني اندروزنن بإيمانك و تنبمر جراوة أقل إيمانك قبول به أبي رازق بالإيمان هنا كاته لا إله إلا الله مسلمان بمإيمانهم هنا و رازق بيت بي. سيسر زاركي لقال الله بطابق به أو سأل أخواتي قبول به و قوله تعالى و تا فرمودي أخواتي عز وجل و من الناس من يقول آمنا بالله و باليوم الآخر لناو خرکید کسانی وا انتیا دارن بر وامان هناآ و با خودا بر وامان هناآ و با رجی دوایی با زبان واع درن ادی عادکن بلافای عزّ زوجه فرمی و ما همی مؤمنین ایماندار نیم ای بر واینه هناآ بو واتر از جونی صادق نیم ایمانکان بس با زبان واع درن تدریج وانیا يُخادعون الله والَّذين آمنوا با خیال خواین طبعاً خوای عزّ زوجه هل دخلا ان خداع وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون بل ام لحقيقه خداع فيلتن هل اخواننا كان بلان شعرنا لكن خوين شعورنا حسب خويننا كان خويا الزوج الباكينيه هم سر زويبي باور بيه الملك بي هنا رباكن بخود اخي بلا من ناخذ لا اله الا الله في براسينيا او خداعنا ناخذ كله خداع انا بلا شعوب يا اخوانا في قلوبهم مرض خويه فرودغا بالزبان على الايمان من هنا بلا الله ايمان دارني براسي اولا دل ان نخشيتي واتنا خش وجمانو فزادهم الله مرضا جزاء المفاق، خويه فرودغا نخوشغي شكوكمان بوزياد كردن ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون سزاي الزرع شاويا بوهيا بوهي أوي كدريان داخل لإيمان هنا نكانيا وتأيهم الصمان كاتيرين من إيمان دارا ألي لا إله إلا الله رازقوا ومن السنة ما ثبت في الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله و ان محمدا عبده ورسوله صدقًا من قلبه إلا حرمه الله على النار دفل ما صلى السنتي في غملك وايا بومان هاتوه ثابت بوا لا صحيحين مسلم لا حديث معاذ كل جبل فرميتي في غملك وايا فرميتي صلى الله عليه وسلم ما من احد كتك سكنيه يشهد ان لا اله الا الله شاهدي بدات بل لا معبود بحق الا الله فرست بحق معبود حقنية بإجلال الله وشاهدي بدا وأن محمد عبد ورسوله برشاهدي أدم محمد بندي خوايا روانك راوي خوايا صدقا من قلبه براستي لدلي وبيليت أو قصيدك أو شاهدي رازقو بدا لدلي براسي ببيليت إلا حرمه الله على النار خوافة وردقاء حرام او عبد أجل جهنم جهنم عذاب اخويا أو كسنا سدنيت شهده بخشويس أخويا عز وجل اما دو ايات فالمديك بو دليل لسر صدقو رازوير ايمانكت باشا ما مصدق فالمي هو دليل المحبه بلغمان لسر اويك اخوى شويستيبو لا اله الا الله مرجك ابو قبول بني لا اله الا الله قوله تعالى او ايات اخويا عز وجل فالمديكو كفرمويتي ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله السورة بقرأة سادس شمس بنز عز وجل خلقاني واهن بيجعل الله أنداد أندانوا أنداد جمعين الدليل وتمثيل شبيه نظير شريك خلقاني واهن شريكا بوخوانا ولا بو سبحان الله وذا خورشويث خوا تبارك وتعالى لقال خورشويث مخلوقات اخوا لن ينقصانا او شركا ياخذ خورشويث بو اندادكانو الله الله أن ده ذاكانو آليها باطل كان الخوش بقد خوش وستين بخويا عز وجل أو إجعلي تفسيره والذين آمنوا أشد حب لله بلام إيمان او أو فرخ خوش عز وجل خوش وستين طبعاً بخوية بخوية بس من سنجر أم آت دو تفسير هي أم كان كلام فتا خوش إسلام خوش بلا إله إلا الله مرجك إيمان يقبل بيت أجر خوش النبي دي خوشويستي كره وبغضه والعياذ بالله وايمان ثانيه فاشا ما ما وقوله تعالى دي صار فرموديه خو عز وجل فرمودت يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه اي اوكسانا هنا وا هر كسي له ايوا مرتدون هل قراوي كسء ايماني هنا بروي هنا دوي بقره تطاشجز ذن ايمانك اي او بيوجد مرتج كلام كافري اصلي بباوري اصلي هو يا يشتك هنا حرب كفري ما وتوا بلان او كسء ك هنا بروي هنا بايمانه دبارق الراي وبنا كفر او بيوجد له القراوه اول الاسلام ده فهمه حكمه او بكجد شين مرتده ده فهمه خويا عزوج اي او كسانه ايمان هنا، هر كسيل ايوه هل قرته لا عين الاسلام طاشجز بيتوا مرتد بيتوا انديني لأين فيروزكي؟ فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. يحبونه او موضع شهده خواهي بروردگار لا دهاتو ده كومالك دين اهلتكايا بو خصمت ام آيين ونبو مسلمين خواهي او كومالك خوشدوه اوانش خداي عز وجل خوشدوه و خوش اوانش خواهي خوشدوه و اوانش خواهي خوشدوه و اوانش خوشدوه سي خواهي عز وجل مرجب ايمانكت أذيلت على المؤمنين أعزّا على الكافرين أو الصوفاء إيمان دارنا يا على فرم ايمان داري وأهل مكايوة لا أستي يكثر زليل نرمن برحمن بو يكثر بلام شدة عزيز بو يجاهدون في سبيل الله تي دكوش غزادا كان ولا يخافون لوم تلائم للوميله مكرانة ترسن بانجوازا كان بو أعين إسلام أمر كان بتشاكا نهي دكان لخرابا، كوشن خلق لومي بكا زميان بكا قالت أنبيبكة سجياتي أنبيبكة أما أن باكشانية، ما دام للرزابوني خوايش أكن، بطماعي بهشتوا أيش أكن ترسين لأجل الجهنم هي، هرتشان دخلت تانو تشر ليبدأ، بدل فلان ما دام من للرزابوني خوايش أكن با خلق بخوشي عليه، سخوا فرمي إيمان دفر مما مستوى من السنة واتا بلغة او أو خارش لسر الغام في غامر صلى الله عليه وسلم ما ثبت في الصحيح عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دفرمي لصحيح داب ما ثابت بوا واتا الصحيح بخاري مسلم لحديث أنس كري مالك دفرمي بغامر إخواء فرميتي ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان سی خاصت هیا، سی صفت هیا، هر کسی اوس سی صفاتی دی به دی، اوس سی خاصتی دی به، وجد حلاوة ایمان، شرینی ایمانی تشویق، ایمان شرینی کی هیا، لذتی کی هیا، که چو ناآدما رکان تناود لوداروند، آو اند دین داری لات خوشویسته، آو اند مصمت لات خوشویسته، بهمود نهی ندید. باید پیاد شکانو، اصحاب خان و علما. ولكن اصبحت اقرا باكيا نبوءه في المسجد الاسلام والاسلام والاسلام والاسلام والاسلام والاسلام والاسلام والاسلام والاسلام والاسلام والاسلام والاسلام والاسلام والاسلام والاسلام والاسلام والاسلام والاسلام والاسلام والاسلام والاسلام والاسلام والاسلام والاسلام والاسلام والاسلام والاسلام والاسلام اسلام والاسلام اونا اسلام والاسلام والاسلام والاسلام والاسلام والاسلام والاسلام والاسلام والاسلام والاسلام والاسلام والاسلام والاسلام والاسلام مفهوم اجل ان يكون الله هو رسول الله هو اهب الى الله ورسوله أحب الله مما سواهما الى ايمانه ويكون الله هو الله هو اهب الى ايمانه ويكون الله هو اهب الى ايمانه ويكون الله هو اهب الى ايمانه في الله هو اهب الى ايمانه الله الله أما خالقكم، يحب المرء لا يحبه الا لله. كات مصماج خوش جبل، كسك خوش جبل تنها لبرخات الخدا خوش جبل. لبر المصطلحات الدنيا كسك الخوش جبل لبر المصطلحات الدنيا أجر المصطلحات كنا كافية. بل اما خوش غير بخوا كسك كلقام خودا لقام خود نيا لرقص خودا لشیوی خود از خود از زبانی خود نیا، مادر اهل دین، اهل توحیده، چاکشی دگل مکری به او کو، چاکی دنیایی، خوش دوید. خوش ویسته لو پر دنیام صلیحانه ابینیت اهل لا الهی للهیا، اهل توحیده، اهل السنة، آلا اسلامی بر زوکر دو، تو خوش دوید. بعد نشید بینی دوید، باز چون که دینه کدیکه، هم خوش ویسته بخوای. هر کس خالقی آب خوش ویسته بخوای، او ایمان للاش لینه. شی مصاعی دنیا. سيم هو اي يكره أي يعود في الكفر بعد اذ انقذه الله من كما يكره أي يقذف في النار بيدنا خوش بي جاري في تربه جراته وسر كفره بديني بي صند بيدنا خشب خريج اقريوا وتا صند بلاته نارحتها بدخنا اقريك وبسدينن شون خد دربازه لدستيان خد قطاركي نا يلي تو ابي او لكفر رابكي چون لا اغریغا اكيد خد خورجه بی دیلی مسوده‌ی ابي اوهاش خود خوش بی نیلی توش کفر بدینی بی چون کی لا دنیاش نا سوده‌ی لا جهنم واسوده‌ی لا کفر رابکه والله ما داخله امره خلت لبر خاطر فارا لبر خاطر منصب لبر خاطر بلد نویب و در و و هندران از بی دینی می دیخوف روشی قريب من مسرانی ابن بهویدی ابن بغیر دین بس توزی دنیا بخوش کن هو دیلی فروشا او خوف روشا او ولاد بروشه، او خسارت مندی خوب و خویو من داره دی. او بیم مبدأ، او انسانی او هیچ خیلی دینیه. انسانی او بیم مبدأ، تنها حواهی، شهواتی زیرو فرجیبه، اوکو آجلا جیت. انسانی بیم مبدأ، تب تعبیر دینی بیه، لای خویت علی الزور سوایه. بلام پیاوی ایماندار، لکفر رو بی بديني لنا اسلامتی راکه كل لاق راکه. هرکاتی او هابوی، حزب ولسد دينك کرد دفاع کرد او إيمان لازم زر خرشة بيزة بي حلا ودقائة يجيد بهمو دنينا ديت فاشل ما مصدف فرميه ودليل الإنقياد برقما لسأل أويكوا إنقياد ملكشيب فرمانكان إخواء مرجك لمرجكاني لا إله الا الله إيمانكت لما دلت عليه كأم آياتان كخوية على باسي كردوا قوله تعالى وأنيب إلى ربكم واسلموا له الآية سورة الزمر آيات بنجاو وعليك ان تتركوا ان إلى ربكم إنابة الله يجعلنا من الله رب العالمين رب كان الله الله يجعلنا من الله يجعلنا من الله إنابة من الله يجعلنا من الله يجعلنا من الله يجعلنا من الله يجعلنا من من الله يجعلنا من الله يجعلنا من الله يجعلنا من الله يجعلنا كذا لو كانت بخوات على صرف قل جامدة، واتبجع رب ولا إخوة، وربك الأخوة عز وجل كانت على وقول تعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن السورة النساء آية ومن أحسن دينا ديني تكسر لو واتلاء احدى احسن دينا منه هجسك نيا اين الي اين يوسع كبك حالي اوهاي شكاسيك هي اين يكسل ممن اسلم وجهه لله لو كسيك وملكه بوفا زالي بوفا فرماني حيت على جيبجيكا ذاهر يبطني على هو مسلحه و هو مسلحه و إنسان مطيع بخو خير رب العالمين خوشي دويت باش المع مساعدك انه وقوله تعالى وما يسلم وجهه الى الله هركس يا رب قد خفي عزوجل فرماني اخواتي واجبك بخو تعالى ذليل بيد اطاعي خو تعالى بكاد اوريك خو وهو محسن او في اج شكا فقد استمسك او ببطي نبشغال سببك يزور بهذي الجردبر رغاي نجاكوني جردبر ويما مصاف من اي بلا اله الا الله ابرن العروه الوثقه واتلا اله الا الله هركس يغلوبك اخوا اطاعيك اخوك ملكش اخوي عز وجل باول شاكارا دسيجرتو بلا اله الا الله دسي وبحبل يك بكمند يك قد نابك جري هر حبل يك او بس سببك نجي وصدق الله العظيم سبب نجاتنا ودواروج للعذاب باشا وجل فاشاننا مساعدكين لو فرميت سوره النساء ايات الشط بين وقوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما الى موضع شهيده ده فرمي عز وجل سن بفروردغاري تو بي محمد صلى الله عليه وسلم إيمان تواهنيا أو خلك أو مسلماننا تاكو تونا كان وحكم لنيوان يان دال لها مكة شكانيا أو دا بزيبوا أنصاريو مسلمان يكوا لسر أودن كيشكى مدروس بو إيش اللي مسلمان كان توزق سكير سكاني خشم بو خوي تعال أهديه بزان ده فلمي خوي عزوجل سوين ببرور توبيه توه بيه إيمان يان تواهنيا تاكو وحكم لها مكة شكاني بيليخوي يعني. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت وكاتح عكمي عن دمين حكمي عن دكي دادة عن دكي أولا في رازبهم لتظل يعني هج قريغن مينيت وكاتح التوأرن بحكم أخوة وحالطة أريد أن يدلل الزور فيه خوش نعم؟ أريد أن يدلل جانبك أبريد أريد أن يفهمنا خوش أو حكمه أو إيمان كامل نيا، أريد الزور مطيع وقانع بي كان بحكم أخوة تعالى وكاتح إيمان نية التاتونة أقرب بوته حكمة يعني إجده بهيج قريب هيج ألازِل ظلِي النبِيَّ مما قضيته كأي دُحكم دقيق ويسلم تسليماً تسليم إخوات علاب من الكثي كان من ظاهر باطناً رواه إخوات علابيت طاف الدفرين ما ومن السنة الأسلم في غمر إخواته ثم هاتوا حديث في حديث والله ما سبناه قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه التابعا لما جئت به أما حديث العلماء فرمون واتمن قيادي أخوة تعالى بيد من الكتشي أخوة بيد حديث الضعيفة وآية تغن هذا ما مستوى دليل القبول بلقبان لسر أوي قبول بني لا إله الا الله مرجع القبول بيت يموت من لا اله الا الله حود مرجعه هيك لمرجع كاني أوي قبول لا اله الا الله قبول قوله تعالى إخواني على فرديتي وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إن وجدنا آباءنا على أمّة وإن على آثارهم مقتدون إخواني فرد هذا فرمي به ماشي وآواها لفيش تود أي محمد صلى الله عليه وسلم بوهج عندك بوهر ديك بيعنبريك نذيرك من نروانك في البيت بوأيجيني خاب جينيا إلا قال مترفوها وتم منعموها إلا أوكسانيك أهلهم نعمدون أهل الترخب لنا ودا دولة منذ حال خوشبون هذا يقول إنّا وجدنا اباءنا على أمة إما تنصالب أو بابرما بنيو سر أم دينا ام أم من هجاء لسر أم عقديخمان على اثارهم مقتدون ما هو او انا وطرد أن يكون ذلك بسيطة عز وجل ايمان أو إيماني رضيك الأخوات ده فرمیم خواهیم فرود گرفت. هر پیغمبر مانندی بهار گندیه، بهار شاره، این ذاریم بکلاشیگ، لعاقبه شیگ، اگر دولمان دکان دامسپیکانی، آو گند، آو شاره، دیگرند ایمان، شن ساله، باو با پیرمان بینی را سر ام دینه، لس را ام عقیده یا، ایم جبر شون باو با پیرمان آروین دیلی خواهند آگورین، لبردین قال اول جئتكم به اهدا وجدتم عليه آباءكم. أي أجر من دينك مدة هنا بيت، لدي بابا بيتا راشن ترجو عن تربيت، أما حجية، إيو أي دانل سرب بابا بيت من دارون أوان توابونه، شيء شو باش، من دينك هنا بيت، لديني بابا بيتا حق تلو حقا النبي قال ان بما أرسلتم به كافرون، نعم نبيت، اجر حق بيت حق، نور لا اله الا الله ورد كذا على فرمد فانتقمنا منهم توله مليان سن انتقام فانظر كيف كان عاقبة المكذبين تماشك محمد صلى الله عليه وسلم عاقبه دواروجي اوكساني كبيغمرنا مدرب خنوا لا اله الله بدروب زمان ديني خو بدروب هل الدنيا خو عقوبه دد وسرشور اندكا عاقبته جهنم اما وقوله تعالى ليس ما ساعد كما بعده تدفمت انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون ويقولون اين ذلك الهجنا لشاعر المجنون سوره الصافات الايه 70 خويه فرودغر بسلي باغرندا كات لبشير باسي عذاب اندكات كوان غير اخوا فارسن دفرمي اگر بيامو غترايا بحقني الا اخوان به فرسراوي بحق جقل الله عباده تنها بخوا به فرسن بو غير خاشرك وكفر و تكبر نذكر لو تبرز ولا ازتي قبلنا نذكر حق عبادت اكرو دوا دا يڠوت ايما واز لا خوا كان شخص كان مانو مرقد كان مانو او ليا كانو شي شي بينين دبر خاطر محمد يا محمد شاعر محمد شيتا شلون بقسي او كيابكين الذين ما حب غره دوا اي ستاكش اهل الضلال اهل الضلال لأنهم يقولون محمد مثلاً صلاة داور لقبركين داور برد داركين أفار لأرواح الجنوغ كان ملايك كان في كان شيخ فلان سيد فلان إيمان فلان إستحالي أن هندي ما مصاحاتون هندي فقيهاتون، هندي خياندوار هاتون ألنوا أمانا راسنين أمانا باطلاً بس خواب برسلمتاً متنها. ما هو أمانا صلاة النية؟ أي أمانا الله اللي بين إيموه وخوة تعالى أي أنه باورتاً بأولياء دين تازا دينه تازيا شلون ببيرغمال اخوات الدين تازكا با اهل السن شنو الدين تازكا بركن قران والسنه حق اول راسك توقي مسماني اب بيرو فرغرامي تويا او من هجيتويا او ديني تويا انك ديني وثنيات توديني اللي براوا شوا شكراوي بهيد عاد سو او بغربله خير العالمين يا اخواتي الله يطول من انسى طاش من موسى حديث دينا آخر حديث من اندم ان شاء الله لا لبلغي خارك وتائد فالمية ومن السنة ما ثبت في الصحيح عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا دف المية للسنة في غمال إخوة أبو من هاتوا الصحيح لأبي موسى أشعري وتل بخاري مستدى هاتوا دف في غمال باصي ني مونيخوي اكا لاغال خالشي اويك دين قبولك أو حالي جونا قبولنا خاريشونا ودمن خارحو تام بو لا إله إلا الله كن الله خوا دبيتول لا الله قبولكي وري بيجلي سلسلو سرتا وجيباجيبكي دنيا كس كسي قبولنا في صلى الله وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم ويني من ولكن من الرواء نكردو بم هدايتهم كمثل الغيث الكثير وكبارنج الزور بباريت هات نتيمن وكبارنج الزور وام أصاب ارضا برجه مسار زويك فكان منها قبلت الماء فانبتت الكلا والعشب الكثير هندي لو زويه زويتي نقيب فاكا او كهرمجيت دواي ماوي جاروينيت مسلماني واه كثير جنبو خلف في ركات وكانت منها امسكت الماء فنع... فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا هانديه اللوز الزاويه الرقلانيه اوكادقله اخوي خلط استفاد لو او خاس من الدكات او مخزونه كلبان او الرقلانيه خلط استفادي اللي فات خرج لي, لي دخواتو زرعاتي لاودن باخو بقد لي اودن امش شاكه يشربوا با باخزنه بخشي بلا بسوده بخوي استفادي بو رزيكي بيتو استفادي دكيك وأصاب منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك, لا تمسك ماء ولا تنبت كلا بل ان طائف او أو زوي سيم زوي إلى جنية سركالنية سركالنية ليش نأ وكم ججها وجز صوص كات نأ شجرته خوي صديق سبحان الله فذلك مثل من فقها فقه في دين الله فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم نموني نموناي الناردنكيمن وكباران سرزويكبايا او كسي كوا فقهه علمي والغرد ديني والغرد ين اي مجيو يا اروينيان او كغرد خويا خل اصعدي لدكات او كسي شي كنغد ومثل من لم يرفع بذلك راسا اميسي منو كسي وايا اصلان سرزوي نكرم ببيني سريبر زكر بزان الدينشيا ولم يقبل هدى الله الذي يرشد به ديني خو يقبل نكر بروي نتو بويا مايا وكو زويكي ليجاني سركلاني وايا ناوى نا غيرت خويا خلقي زادي لبقا نلي صاوبه واتى انسان لا تشيكاتي بسوده دين ورغرتن ورغد ورقت الرن بداته باش خاصني نبدا هر اوش نيه درزي دوام وري بقره بخوست افر علم به بخد في برو رور بدوزوا